بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركم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 ولقد قد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فلا الله الذين صدقوا الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا وَهُوَ وهو السميع العليم. وهو السميع العليم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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم نجزي أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الذي الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً الناس كعذاب الله وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صدور العالمين. أوليس الله, العالمين الله الَّذِينَ آمَنُوا في صدور وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء, وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون, انهم لكاذبون وليحملن لكاذبون ولا يحملن مع اثقالهم ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأخذهم الطوفان وَهُمْ ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وابراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ان ما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وَاشْكُرُوا له فَابْتَغُوا وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ كيف اللَّهُ الله الخلق ثم يعيده؟ أو لم يرو كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ على ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق قل سيروا في الأرض كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون يُعذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَن تُم فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا أَن بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِه وَالَّذِينَ كفروا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِه أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا فما كان جواب قومه إلا إلا أن اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مود بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا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 فآمن له لوط. فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي. وقال إني مهاجر إلى ربي. إنه هو العزيز الحكيم. إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا وَجَعَلْنَا فِي ذريته نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ نُبُوَّةً وآتيناه, وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون مَا ما سبقكم سَبَقَكُمْ بِهَا بها من مِنَ مَا ما سبقكم بها من أحد من العالمين, ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا الرجال وتقطعون السبيل في الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت, رسلنا قالوا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا قالوا إن مهلك أهل هذه القرية قالوا اننا مهلكو اهل هذه القريه إن أهلها, ان اهلها كانوا ظالمين ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قال ان فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها قالوا نحن أعلم بمن فيها وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ولما أن جاءت رسلنا لوطا صي بِهِمْ وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا رَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الغابرين إنا وأهلك إلا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إنا مُنزلون على أهل هذه القرية رج Zam من السماء بما كانوا يفسقون إنا مُنزلون على أهل هذه القرية رج Zam من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثو في الأرض مفسدين فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاسمين فكذبوه فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاسمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعاده وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان. وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وَمَا في الأرض وما كانوا سابقين. فكل أن أخذنا بذنبه، فكل أن أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دُونِ الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا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 وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتٌ عَنكَبُوتٍ لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ مَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ان في ذلك لاايه للمؤمنين ان في ذلك لاايه للمؤمنين فقل ما وحي اليك من الكتاب واقم الصلاه أُتْلُ مَا أُرْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أكبر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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها هؤلاء, ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وما كنت ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ولا تخطه بيمينك المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا, أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله, قل إنما الآيات عند الله تالله وانما انا نذير مبين وانما أنا نذير مبين أولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلا عليهم أو يكفهم يفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمته وذكرى فِي وذكرى لقوم يؤمنون, إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كف بالله بيني وبينكم شهيدا قل كف بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض يعلم ما في السماوات والارض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون ولا وهم لا يشعرون يستعجلونك في العذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لوحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا آمنوا الصالحات لنبوئنهم مِنَ الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وَعَلَى فيهم يتوكلون وكأنه من دابة لا تحمل رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وَل سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ يَقولولٌ الله فَأَنَّا يُخْفَكُونَ فَأَنَّا يُخْفَكُمُ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ولئن سألتهم ونزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فأحيى به الأرض من بعد موتها الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار لهي كانوا لو كانوا يعلمون, لو كانوا يعلمون فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين فَلَمَّا نجاهم إلى الْبَرِّ إذا هُمْ يشركون فَلَمَّا نَجَّهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هم يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ فسوف يعلمون.أو لم يروا أن جعلنا حرما من ويتخطف أن الناس من حولهم. أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ أَجَاءَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبلنا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَمْهِدَنَّ وَإِنَّ لَمَعَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, وإن الله لمع المحسنين